فَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِشْغَاءِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ لَائِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَائِكَ فِي ضَلَالٍ غَيْرَ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جلود الذين يخشون ربهم فكشعوا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن هَادٍ وَلَن يُضِلَّ تخيب وجهه سوء العذاب يوم القيامه تخيب وجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذّب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كذّب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فآذاقهم الله الخزي في حياة الدنيا حيات الدنيا ولا عذاب الاخره اكبر ولا عذاب الاخره أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ولقد ضرب لنا الناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء يتشاكسون ورجلا سلما لرجل ضرب الله مثلا رجلا فيه هل يستويان مثلا هل يست... ويعني مثلا الحمد لله الحمد بل اكتوهم لا يظلمون بل اكتوهم لا يظلمون انك من ميت إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم